بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله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 وَمَا جَعَلَهُمُ إِلَّا بُشْرًى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الذي يغشيكم النعاس منته منه وينزل عليكم من السماء ماء, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم قُلُوبِكُمْ ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا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 تُقْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعهم لترى لهم معرضون.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 واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاد واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أيت خطفكم الناس فأواكم, فآواكم وأيدكم بنصلي وعزّقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم لا تخونوا الله والرسول أماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عند الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا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 إلى جهنم ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضا وعلى بعض سيركم جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم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 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما ظننتم من شيء فان لله خبثا وللرسول ولذي القربى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 وَإِذْ يديكموهم إِذِ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وَإِلَى الله ترجع الأمور يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بيحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وباء ان ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعماها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 ذَلَّٰلَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَوْعِدٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ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 ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوه انهم لا يعجزون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 وَإِن يُرِيدُ أَن يَقْدَعُكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرين يغلب مئتين وَأَيُّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَظْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ